بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين ثم أما بعد مشاهدين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية من القلب نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم فنحن الآن أعزاء المشاهدين في برنامج مسابقة جيل القرآن لكننا نصور هذا البرنامج في ليس في الاستوديو كما تعودنا ولكن في مدرسة جنيس للغات جئنا لهذه المدرسة لننقل لحضراتكم هذا اللقاء مع براعم الإيمان مع جيل القرآن مع حفظ كتاب الله مع أطفال منذ النشأة الأولى والقرآن رفيقهم فما أجمل أن يكون القرآن رفيق العمر منذ عمة أظفارك مع أطفال يحملون كتاب الله ويحفظون آيات الله وخاصة أنهم في هذه المدرسة العظيمة المباركة التي تحرص دائما على حفظ وتدبر آيات القرآن والتي يعني كانت حصه يومية بصورة مستمرة لأطفال المدرسة في القرآن مع أنها مدرسة لللغات. في البداية أرحب بضيوفي في في هذا اللقاء ضيفي الكريمين الشيخ جمال شوش. أنا مسلا شيخ جمال شوش كبير أئمة بوزارة الأوقاف والشيخ محمود فتحي. أنا وسهلا شئ كبير اما ايضا بوزارة الاوقاف هؤلاء لجنة تحكمنا النهاردة لاطفالنا اللي موجودين معانا في الستوديو معانا في الستوديو الاطفال على الترتيب زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بدءا من سجة رؤوف بعدها طبعا اختها جنة رقوف والمتسابق الثالث احمد عبد النبي المتسابق الرابع عمر محمد عمر والشهير بعمر فيلافيو المتسابق الخامس جلال وطبعا طبعا زي ما انتم شايفين هنشوف مع بعض قدي ايه دول برعم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم هنروح بسرعة عشان ما نطولش على حضراتكم ونروح لسجا يا سجا انت حفظ القرآن يا سجا طيب ممكن تسمع لنا يا سجا سورة سورة إيه؟ سمعنا سورة الفيل عشان انا اسم الشيخ حجاج الفيل فلازم تسمع لنا سورة الفيل يلا يا سجا قولي سورة الفيل ألم ترى كيف؟ الرب المايك يلا لا على صوتك مسمعة أمم ألم ترى كيف؟ ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم على صوتهم في, في, في تضليل والسلام عليهم و عليهم ويرا على صوتك من سيل جعلهم فجعلوا تاسن ما شاء الله طبعا سجن صغيرة لسه ولسه في كيجوان أربع سنوات نروح بقى الجنة ونشوف جنة تبقى أحسن من سجن جنة وسجخ وقت جنة تسمع سورة الطور والطور يلا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب المصطور في رك المنشور والبيت المعمور وارسك في المرفو إن والبحر والبحر المسجور ان عذاب ربك لواك ما له من داف يوم تمور السماء ما وكثير الجبال صيرا بارك الله فيك يا جنى ما شاء الله ما شاء الله جنا كده جنى افضل من سجه في السؤال الاولاني جنى بتتفوق على سجه ونروح لاحمد عبد النبي أحمد عبد النبي من الأطفال اللي حضروا معانا مسابقة قبل كده وكان متميز جدا لكن هل أحمد عبد النبي يحفظ عشر أجزاء من القرآن لحد شورة القصص وأكثر من عشرة أجزاء فهنسأل أحمد عبد النبي ويشوف موقفه ايه معانا يا تارا هيفوز في مسابقتنا النهاردة ولا ولا ايه حافظ يا أحمد كويس أوه. طيب يا أحمد سمعلي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون في شورتي الأول التحريم التحريم مارك الله فيك طب يالا سمح حالي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله بارك الله فيك يا احمد ما شاء الله وما شاء الله عليه وعلى أداءه الجميل ما شاء الله يا احمد وعلى فكرة برضو ليه أخو أيمن هيبقى معانا ان شاء الله ننتقل بقى للمتسابق الرابع معانا وإحنا الرتم النهاردة سريع جدا عشان متسابقيننا خمسة ولسه معانا أطفال معجزة أطفال صغيرين جدا لكن حفظين القرآن لسه معانا في حلقاتنا النهاردة في حلقاتنا حاجات كتير قوي قوي نروح لعمر فيلافيو الشهير في ويسمع لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في سورة الأول سورة الجمعة. الجمعة بارك الله فيك يلا سمعنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودت الصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله واغذروا البعض ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا اذا قضيت اذا قضيت السلاة فانتشروا في الارض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا تجارة وإذا رأوا تجارة أو لهم انفقوا إليها وتركواها قائماً كل من عند الله خير عند الله خيراً من الله ومن التجارة والله خير رزقك بارك الله فيك يا عمر ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عمر تم علينا اخر سورة الجمعة ونروح لجلال وجلال بقى يسمع لنا سؤال صعب شوية لان بيقولوا جلال ده متميز قوي فهنسأله سؤال صعب شوية قول لي يا جلال ان ربك يعلم انك تقوم في سورة ايه سورة المزمل المزمل تم حلنا يلا ان ربك يعلم وأنك تكون أدنى من سلساء الليل نصفا وسلسا وطائفا من الذين معك والله يقدروا الليلة وأنها عليما أن لم تكسوا فتاب عليك فاكرؤوا ما يتيسر من الكرآن عليما أن سيكون منكم مرضى آخرون يتربون في الأرض يبتعون من فضل الله في فقرأوا ما تأثر منه وأقوموا الصلاة وآيت الزكاة فأكرم الله أكرد حسناً وما تقدموا لعفوك خير تجدونه عند الله خير عظماً يستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله عليك مساء الله مساء الله. كده السؤال الاولاني بينتهي في المتسابقين بتوعنا ولجنة التحكيم عمالة سجل الدرجات لكل متسابق معانا يا ترى مين خد الدرجة النهائية ومين ما خدهاش لسه انتظرونا طبعا لحد ما نيجي مع لجنة التحكيم وتقول لنا درجات المتسابقين بتوعنا نروح لسجا يا سجا سمعينا سورة الغاشية هل اتاك حديث الغاشية يلا أتىك حديث الغاش؟ هل يصوتك؟ وجه يومئذ غاش؟ غاشة؟ عاملة؟ عاملة ناسبة تصل نارا حامية تصل من عينين أنيا. كده سجى. سجل سوت هواطي اوي هننتقل لجنى وجنى تسمع لنا إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة, لي... ليلة القدر خير خير من ألف شهر تنزلوا ملع. امال ايه اللي فيها؟ بإذن رب بإذن ربهم بإذن ربهم من, من كل شيء من كل أمر من كل أمر سلام سلام هي حتى نطلع الفجر الله عليك ما شاء الله ما شاء الله وننتقل بقى لأحمد عبد النبي ونسأله بقى سمع لنا ااا عايز اسألك بقى حاجة صعبة او المزدمل يا ايها المزمل حفظها أيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليلة الا قليلة نصفه انقص منه قليلة أوزد عليه ورث القرآن ترثيله إن سلقي عليك قولا سقيلة إن ناشهد الليل هي شد وطأ وأقوى مقيله إن لك في النهار سما طويله واسكُر اسم ربك وتبتِل إليه تبتيله رب رب السماء المغرب لا اله الا هو وكيلة بارك الله فيك يا احمد ما شاء الله عليك رب يحفظك يا رب وننتقل للمتسابق الرابع عمر فيلافيو يسمعنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا عيسو تعالي إن الله يحب إن الله يحب الذين قتلون في سبيله سفا لأنهم بنيان مرسوس إسقال مو موسى لقومه يا قوم لما تؤذني وقد تعلمون تعلمون رسول الله إليكم فلما زاغوا وَإِسْكَالًا عِيسَانُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمْ وَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا مِنَ الْتَوْرَاءِ مِنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ مُهَدٌّ فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين بارك الله فيك يا عمر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك عمر بنافيو والمتسابق الخامس جلال جلال بقى يسمعنا جلال أشرف يسمعنا فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله صوت عائلوا بقى أطقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وعنفقوا غيرا لأنفسكم ومن يوقع شرح نفسي فأولئك أمون مفلحون أنت قردوا الله قردا حسنا وضعيكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما شاء الله ما شاء الله يا رب يبارك فيك جلال ما شاء الله على جلال متميز جدا جدا ما شاء الله جلال واحمد وعمر وجنى وسجا كلهم ما شاء الله عليهم وطبعا نروح بقى لسجا سجا اللي معانا واستمعنا لسوره الطارق ولا ايه؟ يلا بس بصوت عالي قوي انت صوتك مش قوي منك عايزك تبقي شطوره يلا يلا والسمائي والطارق والسماء والطارق وما ادراك اذكروا كل نفس من كل نفس لما هو يا حافظ فلينظر الانسان فلينظر من ثم خلق من ما, ما انت شطرة يا سجا أنا, انا متأكد تماما ان هي شطرة بس قدام الكاميرات سجا بدأ اتهاب الموقف على فكرة ده امر طبيعي يمكن احنا كبار لما كنا بنقعدوا قدام الكاميرا الاول مرة كان الواحد بينسى 3 اربع الكلام اللي جاي يقوله فالواحد كان بيحضر يجي 20 صفحة عشان هي يقول منهم صفحتين او 3 صفحات فبرضو دول اطفال بنلتمس ليهم العزر نروح لجنة وجنة سمعنا علينا بقى صورة العصر وعايز اكتبي اقوى منها يلا يا جنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنا أعطاه إلا الإنسان إن الإنسان في الإنسان لفي خصر إلا الذين وعموا وعموا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر جنة القرآن متى نزل القرآن؟ في ليلة ايه؟ ليلة ال... القدس, القدس خلاص نروح لاحمد عبد النبي ونسأل أحمد عبد النبي ويسمع لنا بقى سورة التكوير إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا اللهوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموت سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصعف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صاعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالكنس الجوال الكنس والليل اذا عسعس عس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعم سمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما ذلك وما هو على, وما هو على الغيب بطعمين برك الله فيك يا احمد ما شاء, الله ما شاء الله عليك يا احمد ونروح لعمر ويسمعنا بقى عشان ما من سجا كويس يسمعنا صورة الغاشية هل اتاك حديث الغاشية بس الصوت قوي يا عمر يلا بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية وجون إذا خاشعة عاملة ناصبة تصدى نارا حاميا تسكى من عين اينية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يشمن ولا يغني من جوع رجوهم يوم اذي مقاشع ناعمة ليس عيار اراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية بارك الله فيك يا عمر ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عمر وبارك الله فيك يا ربي احفظك ونروح لجلال المتميز جلال العبقري جلال أشرف ويسمعنا بقى ولمن خاف مقام ربه جنتين طب يلا سمع حيني بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذب زوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذب فيما عين تجي فبأي آلاء ربكما تكذب فيما من كل فاكهة زوجة على بارك الله فيك بارك الله فيك يا جلال ما شاء الله عليك زي ما انتم شفتوا حضراتكم خمس اطفال نشؤوا والقرآن معاهم كان رفيق ليهم لكن سألنا كل واحد ثلاث اسئله يا ترى لجنه التحكيم بتاعتنا النهاردة هتقرر ايه وتختار مين من الخمسة والدرجات بتاعت كل واحد كل واحد المفروض ليه تلات درجات هياخد كام من التلات درجات استنونا بعد الفاصل ونروح للجنة التحكيم للشيخ جمال والشيخ محمود ونعرف درجات كل المتسابقين فانتظرونا ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان وعودنا لحضراتكم بفضل الله عز وجل ومنتظرين النتيجة النهائية للمتسابقين الخمسة اللي معانا في برنامجنا برنامج مسابقة جيل القرآن تعالوا نروحهم للشيخ جمال ونشوف رأي الشيخ جمال في الخمس متسابقين واحدا تلو والاخر شيء جمال ولينا حضرتك رأيك في المتسابقين والدرجة اللي ديتها لكل واحد يا رب البركاتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على النبي الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال اقرأ القرآن فإنه يأتي شافيعا لأصحابه يوم القيمة صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله خير من صام وقام وارسله الله رحمة للعالمين وصلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقوم الناس إذا رب العالمين طبعا يعني تلك الحلقة الثانية التي قام فيها المسابقون الأول جلال أشرف وأحمد عبد النبي وعمر محمد عمر وسجى رؤوف وجنى رؤوف تميز كذا من جلال أشرف وأحمد عبد النبي بالقراءات الصحيحة المجودة التي من الله عليهم بها وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء بخلاف طبعا سأترك الكلام برضا ايضا لأستاذ فاضلت الشيخ محمود اللي ليتحدث برضه عن بقية المتسابقين درجات يا محمد درجات ان شاء الله يا عمد أحمد أنه ستاسى لرب لرب يعني ثلاثة ماشي شبكة روة خطأ واحد جلال أم ثلاثة رسي برضو وثلاثة وشوية ثلاثة وشوية جلال طيب جلال آه يعني, أقل يعني جلال أمضى من أحمد ونشاء الله آه إن الله راقل شاء الله يعني طيب فلا نحن نأخذ رأيه شيء مهمون في أطفالنا جانب والسجر وعمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا من قلت في حديثك النبوي الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه طبعا احنا ان شاء الله في الحلقة الثانية لهذا البرنامج وكان مع من المتسابقين خمس, خمس متسابقين سج رؤوف وجان رؤوف وأحمد عبد النبي وعمر محمد عمر وجلال أشرف طبعا ما كلهم ممتازين وبارك الله فيهم بالنسبة لساجر رؤوف وجان رؤوف وعمر طبعا يعني إيه يمكن بالكاميرا والالأضواء المسلطة وهذه الأشياء جعلتهم مرتبكين بعض الشيء لكن هم إن شاء الله من حفظ القرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى آآ آآ أن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصته. فطبعا بالنسبة لجانا رؤوف وتاخد درجتين وسجا رؤوف درجتين عمر محمد عمر درجتين ونص, درستين ونص. أو حفظه كويس جدا بس بالنسبة للأحكام يعني دي وقعت منه الأحكام شوي نص أي. درجة آآ آآ بالنسبة لأحمد عبد النبي مم. ممتاز وأحكام التلوى عنده كويسة جدا الغن والقلقلة وبالنسبة في حاجة يعني ايه بنفتقدها في, في كثير من حملة القرآن اللي هو إخراج الثاء والذال والظاء هو ممتاز فيهم بصراحة في مخارج الحروف وطبعا بالنسبة للمتشابهات عنده كويسة في صورة التكوير ان هو بدأ وخاصة في أول الصورة فيها متشابهات ما شاء الله عليه ايه كويس جدا فيهم فيأخذ 3 من 3 طيب خلاص مش درجة نهاية مم. بالنسبة للجال الأشرف بارك الله فيه كويس عنده الأحكام كويس جدا و... والمتشابهات برضو في صورة الرحمن كويس جدا في, ال... في الأحكام والمتشابهات عنده كويس لكن صوته منخفض طبعا بالنسبة للصوت لا يؤثر على على الدرجات يأخذ 3 من 3 الاثنين ممتازين عمر الممتازين جلال اشرف واحمد عبدالله يعني افهم جدا ان جانا والستجا ما شاء الله عليهم برضو كويسين لكن رهبة الكاميرا والاضواء المسلطة وما خلف الكاميرات هو ده اللي اثر على جانا والستجا وعمر فيلافيو بنشكرهم برضو بنشكر كل المتسابقين اللي معانا لكن احمد وجلال هيستنوا معانا عدنا لحضاراتكم مع اجمل طفلين واجمل اثنين متسابقين معانا النهاردة جمالهم الله بحفظ كتابه مع أحمد عبد النبي وجلال أشرف وهم دول اللي آه طبعا آه متسابقين عايزين نختار منهم الأول هنزدق نسألهم في أسماء الصور أسئلة سرعة ونشوف مين هيجاوب عدد أسئلة أكثر أحمد أسألك السؤال وتقول لي في سورة إيه؟ ماشي سؤال أولاني وكل سؤال هتاخد درجة تشوف مين ياخد درجات أكتر سؤال اولاني ونريد ان نمنى على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة في سورة ايه؟ أه... أه... هم؟ سورة هم؟ سورة القصص سورة القصص درجة برافو عليك ما شاء الله طيب لسه أه... اسألك تاني ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن الرحمن برافو عليك فسلام لك من أصحاب اليمين سورة الواقعة الواقعة ساطر طيب خد لك السؤال ده وأشوفك هتقدر تجاوبه ولا لا إن الأبرار لفي نعيم نعم سورة المطففين المطففين برافو عليك وفي صورة تانية افتكر في صورة تانية ان الابراج اللي في نعيم ذكرت مرتين في المطففين وفي واحدة تانية أفكرك بقيت الآية وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إلا هم لإيه ال و يلا إيه يلا برختك معاك لسه معاك وقت اللي هيجاوب عدد أسئلة أكتر هم ندخل على السؤال اللي بعده عشان ما ضيعش وقتك أول ما نزل... لا مش الواقعة أول ما نزل سورة الانفطار سورة الانفطار وكده أحمد عبد النبي يقع في سؤال معانا أول ما نزل من القرآن الكريم وفي أي مكان نزل في غار حراء غار حراء أيها سورة إيه العلق. سورة العلق أحمد تاخد درجة صلاة الليل جهرا ام سرا جهرا جهرا وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة الفجر. وصلاة الفجر بارك الله فيك يا احمد طب يا احمد عايز دليل من القرآن على ان القرآن نزل في ليلة القدر سورة القدر ممكن اسمعها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله فيك يا أحمد أحمد سألنا ثلاث أسئلة ثقافية جاوب ثلاث أسئلة ثقافية وخمس أسئلة في أسماء الصور جاوب أربعة فأحمد ياخد سبع درجات في تمن أسئلة ننتقل للمتسابق الثاني جلال أشرف ونسأل جلال وركز معايا جلال عشان تقول لي لأنه واخد سبعة من تمانية سبع أسئلة فأنت هتقول لي السؤال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف سورة إيه هم؟ هم؟ افتكر يفك عنه من أفك قتل الخراصون الزاريات الزاريات بارك الله فيك يا احمد احمد يا اخو الدرجة طيب يا احمد يا جلال بارك الله فيك يا جلال آسف اسألك في سؤال تاني متكئين على فرش بطائنها من استبرق الرحمن الرحمن بارك الله فيك كده السؤال الثاني في الرحمن طب وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سورة القمر القمر ثلاثة كده طيب خد بقى السؤال ده إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سورة البينة. البينة بارك الله فيك السؤال الأخير في القرآن السؤال الأخير في القرآن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ذكرت مرتين الواقع لا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أفكرك باللي بعدها إن ربك يعلم أنك تقوم سورة إيه هم؟ المزدمل المزدمل بارك الله فيك يا جلال ولكن جلال أعتلي دليل من القرآن على أن القرآن نزل في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقعت حرب بين المسلمين واليهود في هذا العصر الحديث متى كانت عشر من رمضان عاشر من رمضان أيوة من ومين ها؟ يا من مصر آه؟ آه ومن وإس و... و... بين المسلمين واليهود جلال أشرف برضو معانا لكن السؤال الأخير ما جاوبوش بجاب كافية وما جاوبش. النقطة الثانية فجلال برضو ياخد سبعة وأحمد عبد النبي سبعة من ثمانية بيتساو الاسنان لكن هننتظر أنا حترت أنا والمشايخ ولجنة التحكيم في اخطار مين الاول هننتظر تصويت حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك مسابقة جيل القرآن ايهما تختار احمد ام جلال ايهما افضل وبناء عليه نقرر مين الفائز معانا في مسابقتنا النهاردة مسابقة جيل القرآن يا تارى احمد ولا جلال هنسيب ده لحضراتكم انتم اللي تحددهم لكن احنا لسه في عندنا فقرة تانية مع الطفل الأطفال معجزة مع براعم صغيرة لكن ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله براعم جميلة جدا جدا اطفال لم يتجاوزوا السلاسة اعوام لكنهم يحفظون من القرآن الكثير والكثير اطفال تبارك الله تحفظ يعني مننا مننا, مننا سامح تحفظ تحفة الاطفال وتحفظ ايضا الى سورة الطور مع اخيها بتحفظ مع اخوها مهند اللي كان معانا وايضا معانا مهند هاني ما شاء الله استنونا عشان تتفرجهم على اجمل اطفال وانا منتظر تصويت حضراتكم في مسابقتنا النهاردة وفي مدين احمد عبد النبي وجلال اشرف وخير ختام لحلقتنا النهاردة مع اطفال معجزة زي ما قلنا لحضراتكم طفلين طفل وطفلة لسه ما تجاوزوش لاربع عوام تلت سنين تلت سنين ونصف ولكن مع ذلك حفظين القرآن اولياء امورهم الاباء والامهات كانوا حريصين على ان ولادهم يحفظوا القرآن ويتعلموا منذ البداية منذ النشأة الاولى اول ما يتعلم الكلام يتعلم يقرأ كلام الرحمن كلام رب العزة جل في علا طيب معانا النهاردة الطفلين المعجزة في ختام حلقتنا الطفل الاولاني مهند هاني كان ليه اخ متسابق معانا في الجمعة اللي فاتت لكن النهاردة معانا مهند هاني وهنشوف مهند هاني تلت سنوات وحافظ بيحفظ في الجزء الاول من القرآن جزء عامة وهيسمعنا سورة اذا زلزلت الارض زلزالها تعرف تسمعها بصوت عالي وقوي طب يلا اقول كده جيلوا جيل وارض الجيلة جيل وارضوا جيلوا له واخيرت الارض واسوره كل الانسان واله يوم اذن يوم انسان يصدر anneci ay ne diyor o ne ya anne ne yapmal escola ay أعلمنا. بارك الله فيك زي ما احنا شفنا كده الطفل الجميل مهند هاني وكمان حافظ احاديث ممكن تقولينا حديث قبل ما ننتقل للطفل الثاني ممكن تقولينا حديث يا غلام حمد الله يلا قال اه هو مش هو بالضبط قال اا صار لنا يا يا ما شاء الله اجمل تعتعه بنشوفه من أطفال صغيرين من قفل لسه يدوب بيتعلم الكلام لكن بقى تعالوا نشوفوا حد حافظ أكتر شوية أكبر شوية 6 شهور ودخلة لسه هتدخل الكيجي السنة اللي جاية برضو في مدرسة جينيس هنا لكن تعالوا نشوفوا حد أكبر 6 شهور وحافظ أكتر شوية كانت بتحفظ مع أخوها مهند اللي كان معينا برضو في الجمعة اللي فاتت بتحفظ معاه كل سور اللي بيحفظها لدرجة ان هي بتحفظ معاه في سورة الطور تيجي نسمع مع بعضنا ونشوف الطفلة الجميلة الأمورة منا سامح وهي بتسمع لنا سورة الطور تخيل انت انا عارف انك مش هتصدقني لكن لما تسمع وتشوف هتصدقني تعالوا نسمع بسم الله الرحمن الرحيم والبيت المعمو والسقف المرفو والبحر المسجو ينا عزيزي ربك العاليكة ما لوني دافا ما يمتنون سماء واربا كل جبال صغيرة الله عليك الله عليك بسم الله ما شاء الله قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ما شاء الله عليك يا منا ما شاء الله حاجة جميلة اوي اوي اوي مش قرآنه بس برضو يا اخواننا تعالوا نشوفوها وهي حفظة تحفة الاطفال تحفة الاطفال مع منا ومنا تقول لنا تسمعنا تحفة الاطفال وتمسك المايك بس عايز صوتك يبقى اقوى شوية انت خلاص كديرة وبتحفظي القرآن لدي بسوتك اقوى شوية خلاص اتفقنا طب يلا يا قرآن عربي لك شوية يا كل راجل حاتعفوي لو مرت ليلين وجندى الحمد لله وصلنا يا علي ومحمد الالي ومنت هذا هذا منظر النوديه نميت في بيت فاضل بارك الله فيك. بارك الله فيك. ارجو به أن ينفع الطلاب والاجر والقبول والثواب. بارك الله فيك. وربنا يحفظهم الاثنين. أطفال معجزة كان النهاردة معانا في حلقاتنا تعتعت أطفال وهم بيقروا القرآن وبيأتلو آية الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله يا رب يحفظهم يا رب يحميهم. في نهاية حلقتنا اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ جمال عبد الناصر شوش وفضيلة الشيخ محمود. فتحي الاثنين طبعا كبير ائمة في وزارة الاوقاف مشايخ كرام عظام نسأل الله ان يحفظهم نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير واتقدم بخالص الشكر والتقدير لاطفالنا الجمال اللي كانوا معانا في حلقتنا النهاردة من جنا رسجة وجلال واحمد وعمر الشهير وعمر ذي استودعكم الله الذي لا تضيع وداي وعلى امل اللقاء بكم في الغد ان شاء الله قبل هذا الموعد بساعة والسلام عليكم ورحمة الله.